اشرق فدنا تتطلع ضمء لنور من كتابك يا I'm طال الله ومال نور من كتابك يا اقوم يمينا من شطات ترى الهدا يرنو الى هيكك ساقوم ليلك ذاعيا متبتلا و ايقظت قلبي ايقظت قلبي فاستفاق ميام من شطر الهدى يرنو اليك سبتلا <تصفيق> ساقول ابن العرب الله and تَبُ الْمُسْتَبِينُ الْأَرْفَعُ هُوَ مَنْ صَافٍ لِكُلِّ سعادة كل ساعة الله خالدا شمر الغذا والنور والقرآن شمرت القار والصوت Anglan, Anglan, Anglan, Anglan, Anglan, Anglan binurika ya Kareem ساحت الرحمات والغفران اقبل وفي يدك البشائر والمونى اقبل وفي يدك البشائر کل باشا